ناس كتيرة جدا فهم ان قضية فلسطين في غاية التعقيد يحاول يجيبها يمين يجيبها شمادي لما لاش حل في ناس كتير بتقول الحل من هنا او الحل من ناحية تانية او من تلتة او من عشرة لعلك لو استفتيت عشرة او عشرين او خمسين واحد في حل قضية فلسطين هيدو لك اراء بعدد الاشخاص لو استفتينا مية هيدينا مية رأي خمسمائة رأيي الف رأيي ليه يا اخوانا الكلام ده عشان بنمسك مناهج مختلفة نحلل بها القضية أنا ليا مرجعية وانت لك مرجعية أنا ليا دليل وانت لك دليل أنا ليا كتاب وانت لك كتاب ما تيجي نوحد الكتاب ما تيجي نشوف مصدر واحد نرجع إليه كلنا الرسول السلام تنبأ بمثل هذا الموقف تنبأ أنه هيجي يوم نلاقي اختلاف كبير بيننا على حل مشاكلنا قال لنا إيه تعالوا قد نسمع كلامه صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا زي اللي بنشوفه دلوقتي يترى سلام ولا يترى حرب يترى مفاوضات ولا يترى مقومة يترى حماس ولا يترى فتح يترى كذا ولا كذا اختلاف بين الناس كلنا مختلفين انه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا نعمل ايه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ يعني تمسكوا بها تمسكا شديدا عض عليها بأسنانك قل لي بالله عليك كيف تتمسك بشيء أنت لا تعرفه شيء خطير إنما كنش أعرف سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم يا طرى لو الرسول صلى الله عليه وسلم عايش في زمننا دلوقتي كان هيعمل إيه تعالوا نشوف موقف مشابه أو هقول لكم الموقف مش مشابه الموقف لما نعرفه هنتكسف والله من رد فعلنا في قضية فلسطين تعالوا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إيه في مشكلة تبوك إيه مشكلة تبوك الدولة الرومانية القطب الأول في العالم في زمان الحبيب صلى الله عليه وسلم أكبر دولة وأعظم دولة ومسيطرة على مساحات هائلة من العالم المعمور في ذلك الزمن ودولة ضاربة في أعماق التاريخ جيوش لا حصر لها أعداد بالملايين دول وإمكانيات واقتصاد ومخابرات وعلاقات تاريخ دولة طويل جدا قدام دولة إسلامية ناشئة لم تبنى إلا منذ تسع سنوات فقط في سنة تسعة من الهجرة قتل أحد رسل المسلمين إلى الدولة الرومانية ماذا حدث؟ هذا انتهاك كبير جدا جدا لحرمة الأمة الإسلامية قتل رسول واحد من رسل المسلمين قتل رجل واحد من الأمة المسلمة هز الحبيب صلى الله عليه وسلم جهز جيشا لحرب الرومان الذين قتلوا رسول المسلمين و جاء خرج جيش إسلامي في موقعة مؤتة تلاث تلاف ده ألف رومي وانتصروا ورجع الروماني يجهزوا جيوشهم وهددوا بدخول الدولة الإسلامية اسمعوا الكلمة دي كويس هددوا بدخول الدولة الإسلامية يعني لسه ما دخلوش لكن الرسالة السلام ما سكتش جهز جيش من تلاتين ألف مقاتل ليقاتل أولئك الذين هددوا أمن الأمة الإسلامية شف تعامل الحبيب صلى الله عليه وسلم مع القضايا السياسية شكله ايه شف تعامل صلى الله عليه وسلم مع الاعداء الذين يهددون امن الامة الاسلامية لسه ما دخلوش لسه ما احتلوش لسه ما قتلوش الشعوب لسه ما انتهكوش حرمة الديار والمقدسات والمسجد الاقصى وما الى ذلك من امور لسه ما اعملوش حاجة لم يدخلوا الى جزيرة العربية تحرك صلى الله عليه وسلم بحمية المسلم الصادق جمع 30 الف الثلاثين ألف دولت هم كل الطاقة الإسلامية عشان يحارب أقوى دولة في العالم مهموش مخفش معتمد على ربه سبحانه وتعالى ما الذي حدث في تحريك رسالة السلام للمسلمين في غزو التبوك هل تحرك كل المسلمين لا ما تحرك كل المسلمين تحرك الصادقون المجاهدون فقط من المسلمين انقسم المجتمع المسلم إلى طائفتين طائفة مجاهدة متحركة صادقة غيورة على الدين تحركت مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى تبوك مع صعب المشوار ومع صعوبة المشوار ومع طول المسافة ومع حر الطريق ومع قلة الزاد ومع كل الأشياء ما في عوائق سنحرر بلاد المسلمين وسندافع عن حرمات المسلمين وسنرد كرامة المسلمين مهما كانت الظروف والعوائق هكذا فعلوا. ونوع تاني من المسلمين أسماء إسلامية كلها أسماء عبد الله وعلي ومحمود وكذا وكذا من أسماء المسلمين لكنهم قعدوا لم يتحركوا بل إنهم في قلوبهم من الداخل تمنوا الشر للمسلمين وتمنوا الهزيمة للمسلمين وتمنوا أن يعلوا كعب الرومان على المسلمين هؤلاء هم الذين سماهم القرآن الكريم بالمنافقين ذكر ربنا سبحانه وتعالى قصة هؤلاء تفصيلا في كتابه الكريم ذكر هذه التقسيمة تقسيمة المجتمع المسلم عند الأزمات الكبرى عند أزمة تبوك عند أزمة مؤتة عند أزمة فلسطين عند أزمة العراق عند أزمة الشيشان أي أزمة تمر بالأمة الإسلامية يقسم المجتمع المسلم إلى طائفتين مجاهدين ومنافقين اسأل نفسك واسألي نفسك أنت من أي طائفة الموضوع مش موضوع كلام الموضوع موضوع فعل وحركة وحياة وتعالوا نسمع للقرآن الكريم كيف يصف أحوال هؤلاء وهؤلاء يتكلم عن المنافقين ويقول الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم انظر ألا تفتح صفحات الجرائد وتفتح وسائل العلام فترى سخرية من المجاهدين في سبيل الله ترى سخرية من المؤمنين هذا فعل منافقين المنافقون يسخرون من الذين أمنوا يقول لك الصواريخ تعمل إيه صواريخ مصنعينها بأيديهم في داخل الأرض المقدسة هتعمل ايه في وجود التقنيات العسكرية الهائلة اللي في العالم ما هو ده اللي في ايديهم ما محدش ساعدهم ما الصواريخ ملقى في بلاد العالم الإسلامي في كل مكان والطائرات في كل مكان لماذا لم يتحركوا يزخرون من أولئك الذين أعدوا هذا السلاح البدائي البسيط بإمكانياته من محدودة ليقوموا عدوا يهدد فلسطين والعالم الإسلامي أجمع ويهدد الدين بكل صوره في كل أنحاء العالم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم هذه صفة من صفات المنافقين يكون ربنا سبحانه وتعالى فرح المخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله وكره أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا نار جهنم أشد حر فرح المخلفون المخلفون فرحوا بأنهم لم يشتركوا في المعركة قالوا لقد حفظنا دماءنا وأموالنا ويظنون ذلك من الحكمة الناس اللي ماتت الناس اللي ضاعت كما يقولون دماءها وأموالها الناس دي هي الناس اللي خسرت في ظنهم وهم يفرحون بأنهم في أمان هذا فعل المنافقين يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون يقول ربنا وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أول الطول منهم أصحاب القوة يستأذنون أصحاب السلاح يستأذنون أصحاب الأموال يستأذنون أصحاب الأمان يستأذنون أصحاب السلطان يستأذنون استأذنك أول الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القواعدين ردوا بأن يكونوا مع الخوالفين وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون بفريء فريق المنافقين اللي بيسخروا من المؤمنين ويتقاعدوا ويتقاعسوا ويرفضوا أن يجاهدوا ويحفظوا دماءهم وأموالهم ويقولون حفظنا دماءنا وحفظنا لشعوبنا دمائها حتى لو سقطت فلسطين في أيدي المحتلين أما المجاهدين فشيء آخر يقول ربنا سبحانه وتعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم إذن انقسم المجتمع النبوي في أيام حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى مجاهدين خرجوا مع صعوبة الأمر للجهاد في أرض فلسطين وإلى متقاعسين متقاعدين لم يخرجوا وردوا بأن يكونوا مع الخوالف هذه تقسيمة إلهية في كتاب ربنا سبحانه وتعالى لابد أن ينظر إليه كل مسلم ويسأل نفسه يا طرأ أنا مع الفريق ده ولا مع الفريق ده في فريق ثالث سكت عنه القرآن الكريم إهمالا له فريق غير مؤثر فريق في النص بين الاثنين. يعني إيه في النص يعني لا منافق ولا مجاهد آه. في فريق لا منافق ولا مجاهد ما لوجه دعو بالموضوع فريق عايش لحياته الخاص بيتفرج على التلفزيون بياكل، بيشرب بيشتغل بينام بيصهر في أعماله بيروح لأسرته عايش في حاله ماشي جنب الحيطه زي ما بيقولوا. الفريق ده رسول الله سلام بيقول إيه بيقول عنه لا يكونن أحدكم إمعة معه لا تأثير له على الأحداث لا سلبا ولا إجابا لا تأثير له لا يكونن أحدكم معه. إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء الناس أساء ولكن وطنوا أنفسكم إذا أحسن الناس أن تحسنوا وإذا أساء فلا تظلموا وعلى فكرة الفريق ده هو الفريق الكبير هو الفريق الأعظم من البشر من الناس فريق المجاهدين يا إخواني قل وفريق المنافقين برضو قلة لكن كلاهما مؤثر فريق المؤمنين مؤثر تأثيرا إيجابيا وفريق المنافقين مؤثر تأثيرا سلبيا والعوام ملهمش تأثير وهؤلاء كثرة أنا ما يهمنيش العوام وما يهمنيش فريق منافقين لأن الله سينتقم منهم وسيتولى الأمرهم لكن يهمني فريق المجاهدين ماذا عليهم وماذا يمكن أن يفعلوا وكيف يفهموا قضيتهم هذا ما سنعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا بسم الله والحمد لله والصلاة والصلاة والنصول الله فلسطين حتى لا تكون عن درسة أخرى عرفنا أن المجتمع الإسلامي تجاه الأزمات الكبرى والكوارث العظمى زي ما بيحصل دلوقتي في أرض فلسطين وأرض العراق وغيرها من بقاع العالم الإسلامي المحتلة بينقسم إلى ثلاث طوائف طائفة المؤمنين الصادقين المجاهدين وهؤلاء قلة نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا منهم وطائفة المنافقين الذين يتمنون الشر للإسلام والمسلمين ويسخرون من الذين آمنوا وطائفة العوام اللي ما نهمش دعوا بالقضية ودولت كتير كتير قوي نتمنى أن نكون منهم أنا يهمني طائفة المجاهدين يريد يكون فكرها سليم ومنطقها سليم ومفهومها سليم عن القضية وحركتها في سبيل الله يريد تبقى سليمة يعني ممكن اتحرك للقضية وانا فكري مش سليم اه ممكن وساعتها يالا الخسارة ممكن تضحي كتير قوي قوي وما يكونش في اجر وما يكونش في ثواب من عند ربنا سبحانه وتعالى اسمعوا كده لكلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عندما يقول قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمال الذين ضل صعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله في ناس بتشتغل شغل كبير قوي قوي وبتاخد أوقات كثيرة من عمرها وبتنفق أوقات وأموال وجهد وفكر بل من الممكن أن تنفق حياة ثم بعد ذلك هي في النار ألا تعلمون أن أول من تصعر به جهنم ثلاثة منهم شهيد يعني إيه شهيد يعني واحد قاتل في أرض المعركة حمل السلاح والتقى بالأعداء ثم فقط على الأرض شهيدا ثم دخل النار نعم لم يكن يقاتل لله عز وجل كان يقاتل حمية كان يقاتل عروبة كان يقاتل قومية كان يقاتل دفاعا عن قومه كان يقاتل ليذكر أنه شجاع كان يقاتل ليذكر أنه جريء وقد قيل كل الحاجات التي اتعملت لكن أين نصيبك في نيتك؟ مع الله عز وجل إذن قضية خطيرة لازم أفهم أنا أقاتل ليه لازم أفهم أنا عايز أحرر فلسطين ليه القضية دي قضية أنا أعتبرها من أهم القضايا التي يجب أن تشغل المجاهدين الصادقين الذين يتحركون لقضية فلسطين تعالوا أسألكم عدة أسئلة وكل واحد يفكر معايا أنا بسأل الأسئلة دي عشان كلنا نفكر مع بعض يا ترى انا ليه بحرر فلسطين يا ترى انا بحرر فلسطين عشان فلسطين قضية عربية يا ترى بحرر فلسطين عشان فلسطين قضية اسلامية يا ترى بحرر فلسطين عشان القدس. يا ترى بحرر فلسطين عشان المسجد الاقصى يا ترى بحرر فلسطين لاعادة اللاجئين يا ترى بحرر فلسطين لوقف نزيف الدماء كل ده يا إخواني وإخواتي ينفع لكن في إجابة لابد أن تكون حاضرة في أذهاننا أنا أختار الإجابة اللي بتقول أن أنا بحرر فلسطين علشان فلسطين قضية إسلامية إيه الفرق من هذا الكلام والكلام الثاني ليه يا إخواني وإخواتنا دلوقتي العالم كله متحزب على قضية فلسطين أو على المجاهدين في أرض فلسطين عارفين ليه؟ عشان توجه هؤلاء إسلامي لو كان توجههم علماني لو كان توجههم شرقي أو غربي ما كانش حصل هذا التحذب لكن للأسف الشديد العالم كله شايف أن القضية قضية إسلامية ولذلك يقاتلون الإسلاميين في أرض فلسطين وأرض غزة يا ترى إيه موقف الشرع من قضية فلسطين عشان كده أنا بقول القضية إسلامية ليه؟ عشان أعرف موقف الشرع من قضية فلسطين تعالوا نرجع ألف وربعمائة سنة تعالوا كده نتخيل عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وهو راكب الحصان بتاعه ومعاه الجيش بتاعه ودخلين على أرض فلسطين بيحرروها من الحكم البيزنطي تعالوا نشوف خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وهو يتحرك بجيوشي نحو أرض فلسطين تعالوا نشوف أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه يزيد بن أبي سفيان شرحبيل بن حسنة وهم دخلين بجيوشهم يحرروا أرض فلسطين من الاحتلال الروماني اللي أعد مئات السنوات وأذاق شعب فلسطين وغيرها من شعوب العالم العذاب ألوانا الناس دي دخلت أرض فلسطين وأنفقت من أرواحها ودمائها وأموالها وأعمارها وأوقاتها الكثيرة والكثير حتى حررت هذه البلاد من الظلم من هذا اليوم الذي تحركت فيه هذه الجيوش ومن هذا اليوم الذي حكمت فيه هذه البلاد بالإسلام أصبحت أرض فلسطين إسلامية في سنة 16 من الهجرة تحرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه ليتسلم مفاتيح بيت المقدس من هذا اليوم وأرض بيت المقدس إسلامية منذ اليوم الذي دخل فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه ماشيا إلى أرض القدس منذ هذا اليوم من سنة 13 و 16 و 18 عندما انتهى فتح ارض فلسطين تحولت ارض فلسطين الى ارض اسلامية لا يجوز بحال من الاحوال للمسلمين ان يفرطوا في جزء ولو بسيط من ارضها ما ما يجوز يا اخواني هذه اصبحت قضية كالصلاة والصيام ينفع عشان عندك ظروف انك تصلت ظهر ثلاث ركعات ينفع عشان عندك ظروف انك تفطر على ادان العصر في رمضان وتقول ان عندي ظروف مش هكمل لحد المغرب ضع الدين لو كل واحد فينا دخل بفكرته برأيه بهواه خلاص ضع الدين من الدين ان كل ارض اسلامية حكمت بالاسلام في اي فترة من فتراتها اصبحت وقفا اسلاميا لا يجوز بحال من الاحوال التفريط فيه الأرض التي تفتح في الإسلام لها باب كبير جدا في الفقه الإسلامي اسمه باب الأرض المغنومة باب الأرض المغنومة التي غنمها المسلمين بالفتح أو بالصلح هذه الأرض انقسم الفقهاء في فقهها إلى فريقين فريق قال ممكن تتوزع على الفاتحين وفريق تاني قال لابد أن تترك لعموم المسلمين الاثنين موجودين من موجودين أبو حنيفة يقول أنها من الممكن أن تقسم أو توزع وكذلك الشافعي وكذلك الإمام أحمد بن حمد رحمه الله والإمام مالك يقول أنها لابد أن تحفظ للمسلمين صرف النظر عن هذا الرأي أو ذاك الرأي لكن في النهاية الجميع يتفق أنها أرض إسلامية لا يجوز إعطاءها لغير المسلمين سيدنا عمر بن خطاب قال كلمة جميلة جدا عندما فتحت هذه البلاد الإسلامية الواسعة هنا وهناك قال لولا أنني أخاف أن أترك آخر الناس بيانا بيانة يعني فقراء ليس لهم أرض لقسمت هذه الأرض على الفاتحين لكنه ترك هذه الأرض لعموم المسلمين وجعلها وقفا لكل المسلمين عشان كده اللي حصل في كامبي ديفل ما كانش ينفع أنه يحصل ما كانش ينفع أننا اتفق أننا أحرر جزء من بلاد المسلمين وأسيب الجزء التاني وأقول هذه أرضه إسرائيل أرض المحتلين الغاصبين ما ينفعش لا يملك أبو مازم كما كان يفاوض في مفاوضات أسله طبعا كان هو المفاوض في وجود ياسع عرفات لا يملك أن يعطي جزءا لإسرائيل ويقول هذه الأرض لكم 78% من الأرض و22% من أرض الطعنة ما ينفعش ليس من حقي هذا حق المسلمين لا يجوز أن يفرطيه حتى لو كان زعيم المسلمين مش مزلس في أرض فلسطين في كل العالم لا يملك هذا الأمر وهذا هو الذي فقهه السلطان عبد الحميد زي ما هنيجي بعد كده وقال هذا جزء ملك الأمة الإسلام لا يجوز لي أن أبيعه أو أن أفرط فيه طيب ماذا يحدث؟ أن احتل جزء من بلاد العالم الإسلامي عارفين لو احتل شبر من العالم الإسلامي مش 78% أو 100% من أرض فلسطين أو العراق أو أفغانستان لو احتل شبر واحد من الارض الاسلامية تعين تعين على المسلمين ان يحرروا هذا الشبر تخيلوا عليه تعين تعين اصبح فرد عين يعني ايه فرد عين فرد عين يعني زي الصلاة زي الصوم زي الزكة لمن حاذى النصاب وبلغ عليه الحول زي الحج للمستطيع يعني فرد عين على المسلمين يتعين يعني يأثم المسلمون إن لم يحرروا أرض فلسطين هل يأثم كل المسلمين ولا يأثم أهل فلسطين فقط الفقهاء يضعون العبء على أهل فلسطين في البداية لكن إن لم يستطع أهل فلسطين أن يحرروها لازم الأمر من حولها من الأكتار يعني على مصر وعلى السعودية وعلى الأردن وعلى سوريا وعلى لبنان طب لو ما يدروش يبقى عالي حواليهم على البلاد المحيطة طب ما ادروش على حواليها وحواليها وحواليها حتى يشمل ذلك كل بقاع العالم الإسلامي وكل المسلمين هذا فقهنا وهذا ديننا وهذا كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهذا قرآننا وهذا دستورنا من خالفه فليعلم أنه يخالف الإسلام هذا قانون الإسلام في الظروف المستريحة ما فيش بلاد إسلامية محتلة يصبح الجهاد فرد كفاية يعني إذا قام بالبعض البعض كفى الآخرون كما قال صلى الله عليه وسلم لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما أنا عايز أخذ من الحديث ده معنى لطيف جدا جدا إن كل المسلمين يا إخواني مأجورين إذا جاهدوا من أجل قضية فلسطين حتى لو لم يكونوا في أرض فلسطين عشان أنا عارف أني بقول الكلام ده وممكن واحد يقول لي والله يا دكتور الحدود مأفولة وأنا بعيد عن أرض فلسطين وكل المعابر متأفلة وانا ما فياش طاقة ان اروح هناك بسلاح أو, او بفكر او بخطة عشان احارف انا بقول ان كل المسلمين في كل بقاع العالم الاسلامي عليهم دور لقضية فلسطين ممكن تجاهد بمالك هم المجاهدين اللي في ارض فلسطين اللي بيجاهدوا بالسلاح هيجاهدوا بالسلاح والطعام والشراب الى متى ليهم وقت معين وخلاص هينفد الزاد وتنفد الاسلحة وينفد الطعام والشراب يحتاجوا الى امداد عشان كده الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول من جهز جهز غازيا فقد ايه فقد غزا انظر الى الكلمات فقد غزا يعني هو بنفسه غزا مع انه لم يتحرك من مكانه لكنه جهز غازيا ومن خلف غازيا في اهله بخير فقد غزا الذي يكفل اليتامى والارامل والجرحى والذين يحتاجون إلى مساعدة في أرض فلسطين فقد غزا هم عليهم دور وإحنا علينا دور إن كانت الأبواب مغلقة للجهاد بالسلاح فهناك أبواب كثيرة جدا مفتوحة عندي لسان أجاهد بيه أعرف بيه الناس القضية أحافظ على القضية حية هنا وهناك أتحرك بيه في كل المحافل السياسية والاجتماعية تكلم مع أولادي تكلم مع جراني تكلم مع المسلمين تكلم مع غير المسلمين في مشارق الأرض ومغاربة هذي قضيتنا هذا ديننا ندافع عنه ندافع عن الصلاة والصيام وأدافع عن فلسطين وأدافع عن المسجد الأقصى وأدافع عن الأخوة بين المسلمين هذا ديننا يا إخواني وإخواتي هذه قضية كل المسلمين عشان كده رسول الله سلام يقول لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما لأن الثاني اللي ما أمشي مش قاعد ساكت بقاعد بيجهز المال وبجهز العتاد وبيجهز الرأي السياسي وبيجاهز الرأي العالمي بيعمل رأي عام في الدنيا بيفهم الناس القضية مش قاعد ساكت وهذا جهاد في سبيل الله القضية يا إخواني قضية فرد عين زي ما قلنا